ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا نطفة علاقة فخلقنا العلاقة مضضة فخلقنا المضضة عظاما فخلقنا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 وانزلنا من السماء ماء بقدر فاسكناه في الأرض فاسكناه في الارض وانا على ذهاب به لقادرون فانشانا لكم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 وَإِنَّ لكم في الْأَنْعَامِ لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كَثِيرَةٌ ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون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 يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه ان اصنع الفلك بأعيننا ووحينا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 وقل الرَّبِّ أَنْزِلْنِ منزلا مباركا وَأَنْتَ خَيْرُ المنزلين إِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آيَةً وَإِن كُنَّا لَمُبْتَلِينَ ثُمَّ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 قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا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 فيعدكم أنكم إذا مِتُّمْ وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون.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 ما أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين، ما تسبق من أمة أدلها وما يستخرون، ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أم. 119. وقامت الرسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون 110. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين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 قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهذون أَفَلَمْ يَدْدَبْرُ الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ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 للدوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون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 قالوا ا اذا متنا وكنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون لقد وعدنا نحن واباؤنا هذا من قبل ان هذا انا اساطع الاولين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 قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يدير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون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 رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نري كما نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون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 كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنتاب بينهم يومئذ ولا يتساءلون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 تلفحوا دوها النار وهم فيها كارحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكن قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخشأوا فيها ولا تكلمون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 أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وَأَنَّكُمْ إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إِلَّا هو رب العرش الكريم وَمَن يَذَع مَعَ اللَّهِ إلَى أَنَاخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ وَقُل رَّبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَن خَيْرُ الْرَّاحِمِينَ